الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أعود وإياك أستعيد إذي الصراط المستقيم لا <سؤال> عليهم ولا فاضي. سبح اسم ربك الأعلى المهيمن يحشى ويتجنهم الأشبار الذي يصنب النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح أن تزكى وذكر أصدر به فهذا في الصحب الأولى صحب إبراهيم وموسى الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الضالين عليهم ولن ضالين ائلاف قرين tästä